من يبارز صباح مخيف على أرض أحد يحتشد الوثنيون أرواحا فزعة وقلوبا حاقدة وأحداقا تتسع بينما في الجهة المقابلة يصطف جيش مؤمن تعرض للخيانة قبل ساعات فأصبح أقل من ثلث الجيش الوثني ومع ذلك يميد أفراده من النعاس وكأنهم في نزهة وكأن الأمر لا يعنيهم ألقى الله عليهم السكينة والأمن ودع النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض وفجأة تطاير النعاس حين صرخ وثني اسمه سباع بن عبد العزة هل من مبارز؟ فإذا بحمزة يقبل كالموت فيهتز قلب وحشي وهو يراقبه من بعيد أقبل يزأر يمزق معنويات الوثنيين يصيح يا سباع يا ابن أم أنمار أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فإذا الطاغوت يرتطم بالأرض قطعة لحم تنتفض وشلال دم مد حمزة يده وانتزع سيف الطاغوت وصار يلوح بسيفين ويصيح أنا أسد الله غلت الدماء في عروق الصحابة فأحب صلى الله عليه وسلم أن يؤججها فرفع سيفا كالحتف وصاح بجنده من يأخذ مني هذا السيف بحقه ارتفعت الأيدي كنخيل طيبة وامتلأت السماء بالأصوات كلها تقول أنا أنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن قتال استثنائي فهتف من يأخذه بحقه عندها خشي أكثرهم أن لا يكون بمستوى هذا التحدي النبوي فأحجموا وإذ بفارس يقبل يمد روحه قبل كفه اسمه أبو دجانة يهتف أنا آخذه بحقه تل صلى الله عليه وسلم السيف في كف البطل فقبض عليه بقوة وانطلق كالرعب يشق جموع الوثنيين وهجم الصحابة فتحرك الوثنيون كالسيل لصدهم فإذا بالسماء تمطرهم بسهام ابن جبير ورفاقه زخات موت تنغرز في أجسادهم تربكهم فيتخبطون ويبدأ الموحدون بحصدهم انطلقت السهام من الأرض أيضا فسعد ابن أبي وقاصم بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم يتأمل مشهدين مشهدا أجج حماسه فيقول رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد وما رأيتهما قبل ولا بعد ومشهدا أغضبه وثني يمزق المسلمين بسيفه فهتف به نبيه صلى الله عليه وسلم ارم فداك أبي وأمي فأطلق سعد سهما ليس فيه نصلا أسقط الوثني فانكشفت عورته التفت سعد لقائده ليرى ردة فعله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يضحك إنهارت معنويات الوثنيين حتى تناوب على حمل رايتهم سبعة سقطوا واحدا تلو الآخر وسقطت رايتهم ففر الوثنيون من المعركة لكن هذا النصر لم يدم